نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك يا شيخ خالد شيخنا الله بشر يخليكم كيفك اليوم الحمد لله اصلا الحمد لله جزا... جزاك الله خير اكثر الله عليكم بارك الله فيك اشتهيت زواج ولا لا ماذا شفنا اشتهيت زواج ولا لا لا الحمد لله ما احنا يعني نكتفي بالزوجه الاولى الان الزوجه الاولى تكفينا الان <سيخن> يعني عندنا زوجة ثانية، <تصفيق> عندنا زوجة ثانية هي الكتب، <تصفيق> الكتب ومجالس العلم. هلا الوالدين واهل البيت جميعا. والله بخير حال الوالدة. إذا شيئا فقلنا إن شاء الله نبي خير. الله لا الحمد لله يعني كان بس حل... لما جهزت التسجيل ولا ولا ولا. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يحفظنا. الله يبارك فيك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دار أما بعد في هذا المجلس الرابع عشر نشاهد فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجذري رحمه الله تعالى في صفه على كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أما هذا المجلس في عصر الصلاة الخامس عشر من شهر الله المحرم للعام الثاني والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة وقد وصلنا إلى باب قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحدثت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أحسن حسبك دعا نعم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معشر الطلاب والطالبات في ضيافة أخينا أبي عبد الأعلى شيخ خالج بن محمد بن عثمان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ممشان وممشاكم أمين أمين ويشكر نفع الجميع لا يزال المصنك رحمه الله يجلل على أن على أنه يجب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى لأنه هو المستحق وحده للعبادة وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك جلب النفع وكشف الضر وهذه الترجمة دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب الاعتماد عليه في كشف الضر وجلب النفع كما يجب اخلاص الدين له وحده وأن كل مخلوق مقهور بسلطان الله سبحانه وتعالى مسخر لمنت هذه الآية قولا قصرية النبي صلى الله عليه وسلم من وجه وقطع طلعه من وجه آخر فإن عليه هو البلق وسيظهر لكم ذلك جليا ان شاء الله من حديث الباب ومن, ومن ما يقطع طمعه صلى الله عليه وسلم ويسليه انك لا تهدي من احببته هو عليه الصلاة والسلام يحب الهداية لقومه كلهم ولكن ليس اليه الأوقع لا يملك سوى البيان ثانيا ولكن الله يهدي من يشاء يعني يوفق من سبق في علمه انه اهل للهدى ولكن الله يهدي من يشاء. وثالثا وهو اعلم بالمحتدين والمعنى انه اعلم سبحانه وتعالى بمن سبقت له السعادة وفقا في علم الله وكتابته ذلك في اللوح المحفوظ وهو اعلم بالمعتدين الذين يقبلون ما جاءت به الرسالة والنبوة وهذه الاية في أمر أبي طالب واسمه عبد العزة ابن عبد المطالب قليته أبو طالب وهذه الآية آية الترجمة نغيرها قوله تعالى بل نظيرها آيات كثيرات ومنها قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء بقي اولا ما يظهر انه يعارض آية الباب من آية تنزيل الكريم وهي قوله تعالى من سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ووجه ذلكم أن آية البعض نزل الله فيها عن نبيه صلى الله عليه وسلم هداية من أحب وآية الشورى انه يهدي الى صراط مستقيم. فكيف الجمع بين هاتين الايتين والجواب الهداية المنفية في اية القصص هذه وما في معناها هي هداية التوفيق والقبو والهداية المثبتة في آية الشوق هي هداية الدلالة ويقال البيان ويقال الارشاد والمعنى واحد هي هداية الدلالة والبيان والارشاد وهذه الهداية هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من جاء بعده داعيا إلى شرعه القويم وما جاء به من الحنيفية الصمحة التي ترك الأمة عليها وهي البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا والمقصود انه اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو من الله بالمهطان الذي لم يبلغه احد خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أقرب الناس إليه أو من أقرب الناس إليه وهو عنه أبو, أبو طالب وكان له عليه من الفضل مقاله آواه ونصوه ناصره ودب ومع هذا ينفي الله عز وجل عنه هدايته فاكف بمن دون بمن يؤدع فيه يملك ما يملك فما يسعون من جلب النفع وكشف الضر فذلك من البهتان والزوح نعم رحمة الله عليكم قال المصنف رحمه الله تعالى الصحيح يعني ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جاء, جاء خالد نعم شيخ, شيخ خالد نعم هل عندك كلمة وعاله؟ لا ليست تلاجت عندي إذا لا اقرأ المتلكمع والله حقوق الشامعين طيب حزكم الله لما حضرت أبا طالب الوساة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك فيها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاده فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، فأذن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتسلن. أو في قطع يا أبا عبد الأعرج. قط قطع. طيب. فما هذا مكبر. يتقطع الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أفحاب الجحيم وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء نعم الحديث هذا الحديث وهو حديث الباب الشاهد منه واضح وأن قصة النبي صلى الله عليه وسلم وحواره عمه وابي طالب ليقبل الديد الله في سبب نجول آية القصص وفي الحديث فوائد إحداها الرد على من زهم الإسلام أبي طالب وأسرافه ومنهم أبوه عبد المطالب ثانيا جواز عيادة المريض المشرك لمن يطمع في إسلامه ويطمع أو يطمع أن يوصل الحق إليه وهذا هو ما حرص عليه محمد صلى الله عليه وسلم الفائدة الثالثة مضرة تقليد الأسلاف إن الذي منع المشركين من قول لا إله إلا الله هو تقليد أشلافهم الفائدة الرابعة معرفة المشركين أن المراد بلا إله إلا الله ليس مجرد قولها بل ما عرفوا من معناها وهو ان من قالها خلاء جميع ما يحبج من دون الله من الاوثان والاصلام الفائدة الخامسة مضرة اصحاب السوء وهذا واضح من صنيع ابي جهل ورفيقه وهو عبد الله بن ابي اميه وقد اسلم بعده فحسن اسلامه رضي الله عنه الفائدة السادسة قطع الصلة بين اهل الاسلام واهل الكفر وان كانوا من اقرب الاقربين وهذا تفيده آية براح التي يضمن الحديث ما كان للنبي والذين معه ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربة من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وفي الحديث الصحيح من مر على قبر مشرك يعرفه هل يقول يا فلان ابن فلان أبشرك أنك من أهل النك أحلام هذه أهم ما نراه من فوائد حديث الأعوام. الله عليكم. دقة فائدة وهي مهمة. نعم سيدنا. أن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لن ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. نعم. نعم بحشر الله عليكم نعم هناك زيادة قال المصنف وفي الرد على من زعم اسلام عبد المطلب واحلاسه ومضره اصحاب السوء على الانسان ومضره تعظيم الاسلاف هذه ذكرناها بارك الله فيك لكن هذه لم نقرأها إيه؟ اه لم لم نقراها كانت بعد الحديث طب نعم الـ الـ الـ الـ الـ على كل حال انا اولخص نعم والترخيط سلطة تزم بذكر كل المشاعر طبعا نعم نعم افضل الله لكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلوة الصالحين نعم نعم نكمل يكمل وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ويسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه هذه الترجمة تحذير من الإطراء والغلوم الصالحين وأنه هو سبب وقوة كثير من الناس في الشرك كما سيأتي في حديث الباب ومناسبة هذه الآية للترجمة وهي في أهل الكتاب من وجهين الأول ما هو مقرر في علم الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب <تصفيق> ثانيا ما استنبطه الشيخ رحمه الله أبونه من مساعد هذا الباب قال إنما ذنب أه... الله عليه أهل الكتاب هو ذنب لنا إن نحن سلكنا مسلكة. والقاعدة المستنبطة من آية التنزيل الكريم أن ذكر الصفات الحميدة حب على فعلها وثناء على أهلها والتأشبين وذكر الصفات الذنيمة هو تحذير منها ونعب أهلها هذه الآية تضمنت نهي أهل الكتاب وهم النصارى هنا فإنهم أفرطوا في المسيح صلى الله عليه وسلم حتى عبدوه من دون الله فيقولون هو الله وهو إذن الله لذلك من العبارات ولا تقولوا على الله إلا الحق ثم بينا ما كانت المسيح صلى الله عليه وسلم وما كانته في أربعة أمور: عبد الله ورسوله وكلمته إلى القاء وكلمته القاء إلى مريم وروح والحمد هذا عدي مطالته فلا يجاوز به عليه الصلاة والسلام منزلته التي منزلته التي أنزله الله إليها. نعم. وليهود عكس الأمر، عكس الأمر. ففرغوا في المسيح، وأمه، وأمه عليهما الصلاة والسلام، حتى اتهم أمه بالباحشة، واتهموا بأنه ابن الزنا. نعم، نعم. لا غير ذلك. والمقصود أن هذه الأمة. بهذه التراجم وأمثالها، وكذلك في متواتر السنة منهية عن تشب عن تشبه بأهل الكتاب في مسالكهم، نعم، وأنهم لم ينزلوا أنبياء الله منازلهم كما أمر الله عز وجل، نعم. نعم أحسن الله عليكم قال المصنق رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوح الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالتهم هم انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسماءهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت قال ابن القيم قال غير واحد من الثلث لما ما اخرها يا شيخ ارجي ارجي نعم نعم ارجي كلام ابن القيم هذه القصة تتمن فوائد الفائدة الاولى وهي مناسبتها للباق التحذير من الغلوب في صالح عباد الله فانه يوصل الغالين الى الكفر وذلكم أن, أن أمان أن, أن القوم لم ينصبوا صدر هؤلاء لعبادتهم لكن في بعد عبدوهم من دون الله الفائدة الثالثة أن الأصل أن الأصل في, في أهل الأرض وإن شئت فقل في الإنسان التوحيد والحنيفية وأن الشرك والكفر طارق عليهم يوضح هذا حديث عيام ابن حمار المجاشعي أرضي الله وهو حديث قدسي في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وإني خلقت عبادي حولها فأتتهم الشياطين فجتالتهم عن كلة وأمرتهم أن يشركوا ما لم أنزل به عليهم سواه وحرمت عليهم ما أحللت لهم الحديث هل مساعدة في السالفة أهل العلم على أهل الأرض فكلما تكاثر أهل العلم الفقراء في دين الله أهل السنة كان الناس في أمن على دينهم وكلما قل أهل العلم ركب الناس المحدثات في دين الله فإذا ذهب العلم انفتح عليهم فتحت عليهم أبواب القرق يوضح هذا أن القوم لم يعبدوا أولئكم الصالحين الذين أصبوا صوتهم في مجالسهم حتى هلك الأهل العد والصلاح فحينئذ فشل الجهن. فوبكت اوحى اليهم الشيطان ان اباغكم ما نصبوا صور هؤلاء الذين يعبدوهم وكان اولا نصبوا صورهم او وكان اغلا نصبوا صورهم للتعصي وبهذا يعلم وهي الفائدة الا الخامسه فتنه الصور ومن ذلك ما يصور الذكرى صور أشخاص محبوبين عند آليهم وذويهم وقومهم يصورون صورهم للذكرى هذه فتلة في تعظيم هذا الشخص ويساتح باب لدخول الشيطان ويلقى البدعة في نفوس هؤلاء نعم نعم، محسن الله عليكم. قال ابن القيم. هذا كلام ابن القيم. نعم. قال ابن القيم، قال غير واحد من الثلاث، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صور تماتي لهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم كلام ابن القيم هذا ما يعني لا يحتاج إلى تعليق. أقول لا يحتاج إلى تعليق ومزيد إيضاح في هذا الباب. يأتي في أبواب بعده إن شاء الله تعالى نرجئ الكلام عليها إلى الدرس القادم في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى أو تريدوا أن نقدمه قليلا شيخ خارج كما ترون فضيلاتكم لا لا لا لا دير خارج ما هو البيت البيت في المدينة أعزكم الله الله شيخا والله نحن نسعد بكم ونريد أن نطين مدة الدرس الله يبارك إن كان لا يشق عليكم يعني هو يعني تعرفون اقترب المغرب ما هو بعيد عندنا نعم طيب احنا الوقت بيننا وبينكم ومن لم تصلوا معنا هذا شيء ثاني. وبارك <تصفيق> الله فيكم اه اه اه من الممكن نجح على الدرس الثالثة ثالثة وربعة شيخنا في توقيت القاهرة. أنا رتم هذا فلا معنى. قم بعدين إن شاء الله مع ما تيسر من الأسئلة. هات إذا كان عندك سؤالين ثلاثة. طيب أحسن الله عليكم هناك سؤال شيخنا بارك الله فيكم. هي سائلة تسأل هي مريضة بمرض يعني طال طال أمده وهذا المرض يعني تصاحبه بعض العوارض أو الأمراض الأخرى التي يعني عجز الأطباء أن يعرفوا سببها وإن كان وإن كان ورجحوا أن سبب هذه الأعراض يعني أمر أمر نفسي يتعلق بشيء نفسي عند هذه المرأة وقد يكون من هذه الأمور عدم الزواج فكلما تقدم عدم الزواج عدم الزواج لأنها لم تتزوج حتى الآن لأن كلما تقدم رجل للزواج منها فأخبرته بتفاصيل المرض أو الأعراض المصاحبة للمرض التي قد تكون هي السبب الرئيسي بأن يرفض في رفضه وإن كان المرض الرئيسي ليس سببا في الرفض لأنه قد يعالج مع الوقت ولكن هذه الأعراض الكثيرة هي التي قد تجعله ينفر فهل يلزمها أن تخبر المتقدم لا للزواج بهذه الأعراض المصحبة التي يعني على حسب ترجيح الأطباء قد تزول مع الزواج في الغالب لأنها قد تكون أشياء نفسية ليس لا سبب طبي معروف أم يلزمه أن تخبره بالتفاصيل التي في الغالب تصدف عن إتمام الزواج كما حدث هذا مع أكثر من رجل حفظكم الله أولا نوصي ابنتنا هذه بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل ونذكرها والحاضرين من المسلمين والمسلمات بقوله صلى الله عليه وسلم عجبا لابن آدم إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته براء صبر فكان خيرا له ثانيا إذا ترجح أننا سبب هذه الأمراض هو ح... حاله نفسيه لعدم الزواج. من اطباء موثوقين يخافون الله عز وجل فلا أرى أن تخذل. نعم. خصوصا اذا كان تقدم بها السن. نعم. نعم. نعم. أحسن الله ليكم وصل الله بكم. وثالثا نعم. من عرفها. فليتقدم لها على بركة الله فله إن شاء الله الأجر نعم فإن هذا من التعاون على البرل والتقوى إذا كانت المرأة من ذوات الدين والخلق ولا يحسبه إلا كذلك إن شاء الله وهذا وسوالها يدل على ذلك نعم. نعم أحسن الله عليكم نفعل الله عليكم نعم يقول السائل بلدنا ثمن وإحضار حيوانات من بلدان أخرى فعندنا رجل من أن السنة يتافر من ليبيا إلى تونس ويأتي ببعض الحيوانات ويخفيها تحت عباءة زوجته فمن هذه الحيوانات العصافير والحمام وهي غالية الثمن وذلك كي يبيعها ويتاجر فيها فمن حكم هذا قد الله هذا خطأ هذا العمل منه خاطئ وخالفة لولي الأمر وهذا مما تجيب طاعته فيه لأنهما الأمور التي تتعلق بها مصالح فولي الأمر لعله وضع هذا النظام لمصلحه أن, أن, أن, أن, أن يسعى هذا البلد في كثرة حيوان بلده حتى لا تنقلب فلا أن أن أن يقدم على هذا. نعم. لا الله عليك. يقول السائل ما معنى قول القائل إن تعليق التمائم من القرآن والأحاديث وفيلة للشر؟ وهل هي تعتبر معصية؟ هذا ما. في الباب في الباب ما جاء في الرؤى والتماء، وأن الشrift مختلفون فيه على اثنين: جماعة تجيز تعليق التماء إذا كانت من القرآن أو إذا أتى المأثور من السنة، وجماعة تمنع هذا، وهم ابن مردود وأصحابه. ولا على هذه غيرهم ألا ألا أستأ ألا ولهم ثلاث حجج الحجة الاولى عموم الله ولا مخصص أقول والأصل العام بقاءه على عمو حتى يأتي المخصص ثانيا ان في تأليف القرآن والأدعية والأدعية المأثورة من الشن امتحان لا فالشان قد ينام عليها يجعلها تحت وقد يدخل بها الأماكن القاثرة إلى غير ذلك من وعنم ثالث شد الزريعة فمن تعلق كميمة من القرآن أو من الأدعية المأثورة قد وغيره فيتعلق قرينه حقيقيه يعني لم يميز او جره ذلك وسوسه الشيطان يتعلق تمائن أخرى لا. نعم نعم شاء الله عليك يعني تصح يطلح... تصحى هذه المقوله ان يقال ان هذه التعليق هذه التمائم من القران ولو كانت من القرآن يعد وسيلة للشد نعم كنت... قال الشد بهذا هكذا قال الشد الدرائع لا ها نون نون بحمد الله هناك مسألة يعني احضرته واعرضها عليكم يعني او اجتهادي في فهمي عليكم حتى تصوبوه ان كان خطا ام صواب ا يتعلق بحكم رد السلام بالإشارة في داخل الصلاة فقد ورد كما تعلمون فضيلتكم بعض بعض الاحاديث التي تنص على مشروعية رد السلام بالإشارة في داخل الصلاة لمن كان يصلي، ولكن احتلف هل هذا الرد هل هذا الرد بالإشارة واجب على أصل أن رد السلام باللفظ واجب في خارج الصلاة أم لا؟ فكان أفتى الشيخ عبد المحسن محسن عباد الله على أن الرد بالإشارة واجب كأصله. ولكنني يعني قلت اجدهادا مني ان هناك ما يصرف هذا عن الوجوب نحو حديث ابن مسعود الصحيحين انهم لما رجعوا من الحبشة فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم فلما انتهى من الصلاة سألوه فاخبرهم ان الله يحدث من ابره ما يشاء وقد احدث من امره أن لا تكلموا في الصلاة وفي الحديث الآخر أنه لما سلم عليه أحدهم انتظر انتهاء الصلاة ثم رد عليه السلام باللف بعد انتهاء الصلاة بجانب أن الأصل هو عدم زيادة حركة أو لفظ ليس من جنس الصلاة فإن كان الدليل دل على هذه الزيادة بهذه الحركة التي ليست من جنس الصلاة يعد استثناء فهذه الأدلة مجتمعة لا تدل على اما الرد بالاشارة وان كان مشروعا مستحبا لكن وليس واجبا ام لا حفظكم الله انا اعتذر للاطالة عليكم اولا الاشارة او السلام التي في الصلاة او اعلام انه في الصلاة لان اشارة السلام معروفة عند الناس وهذه هل هي, هي شيخ خالد او اشارة اخرى الإشارة كما جاء في حديث ابن عمر عن بلال أن جعفر بن عون رفع راوي الحديث رفع يده وقال فجعل كفه إلى أعلى وبطن يده وجعل على العكس آه جعل, جعل بطنه إلى, إلى أسفل والكف إلى أعلى نعم فهذا ليس إشارة السلام ظاهر الظاهر الكف هكذا أي يعني نعم إشارة السلام اللي يشير الشخص يعني إذا كان من بعيد يشير إلى الشخص كذا إشارة يعرف أنه سلام نعم no. يعني الآن هذان الأقصد هذين القولين ينبنيان على هذه الإشارة هذه سلام أو إعلام بأن المسلم عليه الصلاة فعلى القول الأول تجب القول الثاني لا ت... على القول الأول لا تجب يقول انها إعلام نعم إعلام يعني سلام واذا يقولون انها سلام تكون كالاصر وانا الان الحقيقة احتاج لا يعادة نظر لكن هذا الذي يظهر لمن شاء القولين نعم هذا وجه وجه الاخر اذا ثبت انها سلام تكون هذا الحديث الاخرى عامة وهذه مخصصة هذه مخصصة لأن التشريع مستمر يقول التشريع منجم كما أن القرآن منجم قد صل قد يفهم من الله سلم أمر ثم يأتي أمر آخر يعني ينقله عن هذا مثل ما فهم صلى الله عليه وسلم أن الفارة مما مصيخة من من بني إسرائيل وقال أرأيت أن لا تشربوا اللبأ وقال أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم أخبر في ما بعد أن ممسوخ لا لا وهكذا نعم فهذا دار توثيق مت أنت مبحث فيها بحثا حديثيا وفقهيا نعم كذا شيخ خالد نعم نعم الشيخ نعم ولا قارئ شام في ال في الدار شقادي إن شاء الله الله الله هل هي سلام أو إعلام؟ نعم. نعم، نعم. نصر الله، نفع اللهكم شيخنا المرحوم الله يجزيه. لن حتى جاء التنحلح. نعم. نعم، نعم. بارك الله فيكم. نصر الله. السلام عليكم الله. الله. بهذا القدر نكتفي ونستودعكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصر الله. b <sharp inhale>